حماه فمن حماه فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رجل قتل فطلب لإقامة الحكم الشرعي عليه فحماه أحد الأفراد فيعتبر هذا آوى محدثا لأن المفروض أن يكون المسلمون يدا واحدة من يسئ إليهم كلهم يتبرؤون منه ويسلمونه للحكم الشرعي وللعدالة ولا يعطف عليه أحد يمنى عنه الحكم الشرعي وهو مجرم لأنه يكون أعانه على ظلمه بحمايته إياه أعانه على ظلم فاستحق اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله آوى محدثا أو حصل منه فساد في الأرض أي نوع من أنواع الفساد ثم التج إلى زعيم أو كبير أو من له شأن فآواه وقال ما أحد يتعرض له هذا دخل عليه ما يتعرض له هذه كانت تعمل في الجاهلية وعند البادية والجفاة إذا تدخل على شخص ما حماه والمفروض أن يحميه مثلا يعني إذا كان المسألة مال يدفع عنه ماله إذا كانت المسألة لم تصل إلى حد من الحدود نعم فيساعده أو يشفع له لكن ما يحميه عن الشر وإنما يقدمه للشرع يقول الشيء الذي يجب عليه شرعا أنا ما أقف وجهه في وجهه لعن الله من آوى محدثا يعني حماه ودافع عنه وآواه إلى نفسه ومنع غيره من أن يأخذ حقه منه لعن الله من غير منار الأرض منار يعني علامات منار الأرض علامات الأرض مثلا المزارع والدور والأراضي الواسعة الشاسعة مثلا أو الضيقة الصغيرة فيها علامات هذا حد فلان من حد فلان يأتي ليلا او في حال خفية ينزع المرسام هذا ويدخله على ذا ليزيد في عرضه هذا يعتبر يسمى غير منار الارض يعني علامات الارض ف وهم متوعد بهذا الوعيد أن الله يطرده ويبعده عن رحمته لأن هذا فيه إهام للناس وفيه تعدي على الحقوق وفيه أكل لمال للناس بالباطل يعني تكون أرضه كذا من المرسام ويدخله على جاره فيكون أخذ من أرض جاره فهو ملعون بهذا الحديث ومتوعد بالوعيد الآخر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة يجعل طوقا في عنقه من سبع أراضين والله جل وعلا على كل شيء قدير ما يستبعد الإنسان أو يقع في نفسه عدم التصديق لأن هذا يقول شيء ما هو ممكن محال محال على زيد وعمر وأما في حق الله جل وعلا فالله على كل شيء قدير من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة سعد بن عبي وقاص رضي الله عنه كان الدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعاء، تعدت عليهم رأة، وقدمته للحاكم، وقالت إن سعد ظلمني في أرضي، وآخذ مني كذا، فقال سعد رضي الله عنه. ما أظلمها ولا أخذ منها شيئا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأخذ من أرضها متر أو ذراع أو أقل أو أكثر لا والله ولكن اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمها أعم بصرها واقتلها في أرضها فمكثت أياما بعد هذا فكف بصرها ثم كانت تمشي في أرضها هذه التي خاصمت فيها سعد وآخذت ما ليس لها وسقطت في بئر وكان قبرها وماتت فيه من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أراضين يوم القيامة وهذا لأن فيه إهام وأخذ مال الغير بالباطل وربما لا يعرف يخفى على الناس خاصة في الأراضي الكبيرة والشاسعة إذا قدم المرسام أو أخره لا يدر عنه أو ربما قدمه في الأراضي الضيقة الصغيرة لكن ذات قيمة وقدمه وإن كان تقديم يسير بشبر أو أقل من الشبر طوقه من سبع أراضي يوم القيامة واستحق اللعن والعياذ بالله لعن الله من غير منار الأرض وغالباً أن من أخذ ما لا يحل له لا يستفيد منه في الدنيا ويكون ضرر عليه في الآخرة والعياذ بالله قد يظلم أمتار أو أذرع أو شبر أو أقل يظلمه فلا يستفيد من هذه الأرض كلها يحرم الاستفادة منها فيحذر المسلم الظلم في هذا، وإذا أوهم الأمر وشك فيه يصطلح مع صاحبه، يصطلح مع صاحبه، أو يفوظاني من يصلح بينهما ويقيس، أو يحكماني شخصا يرضيانه، ولا يتعدى على أرض صاحبه. ولا بشيء يسير رواه مسلم فهذا الحديث في صحيح مسلم فهو من الاحاديث الصحيحة نعم. وعن طاريق ابن, ش... ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا قرب ولو قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا خلوا سبيله فدخل النار وقالوا, وقالوا لآخر قرب, قرب, قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيء ما كنت لأقرب لي... لأحد لي... لي ما كنت لأقرب لأحد لي شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه... عنقه فدخل الجنة رواه أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة قاطبة ويحذر من مخالفة أمر الله جل وعلا وأن المرأة قد يدخل الجنة في شيء يسير وأن المرأة قد يدخل النار في شيء يسير فالجنة قريبة ممن وفقه الله جل وعلا والنار قريبة ممن حرمه الله جل وعلا التوفيق يعني سبب بسيط صدقة يتصدق بها كلمة طيبة يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه كلمة في موطن حساس ما يجامل ولا يداهم ويقول ما تبرى به الذمة وإن أوذي من أجلها ما يبالي يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه لأن العمل قد يكون ثوابه ليس على قدره وإنما على قدر ما يترتب عليه من أمور عظيمة فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد قفرت لكم الله جل وعلا يعلم أنهم لا يشركون لكن قد يحسن منهم معاصي فهي مغفورة بخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ مع بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه وفي حديث آخر يهوي بها في النار سبعين خريفا وفي آخر يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب كلمة يجامل فيها على حساب الآخرين أو يضر بها مسلم أو يشهد بها شهادة فاجرة تكون سببا لخسارته وهلاكه فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة بأن لا تستصغر شيئا من الخير كما لا تستصغر وتحتقر شيئا من الشر الخير وإن كان يسيرا وقد يكون له أثر عظيم إن الرجل يتطدق بالتمرة يجدها يوم القيامة كالجبل العظيم وقد يتصدق المرء بالآلاف المعلفة لا قيمة لها لأنها ريا وسمعة وجعل الله جل وعلا من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله وقد يتصدق بريال او بعشرة ريالات او بجزء من اجزاء الريال فيصادف حاجة من المتصدق عليه ينتبع بهذا وهو قصد وجه الله جل وعلا واخفى ذلك عن الناس كلهم فيظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وصدقته ريال او اقل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب في هنا بمعنى الباء يعني بسبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب واحد دخل الجنة بسبب الذباب والآخر دخل النار بسبب الذباب قالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ هل ما هم شات أو بعير أو بقرة يقذب حول غير الله لا قيمة له كان سبب في دخول الجنة مع ما ترتب عليه وآخر سبب في دخول النار والعياذ بالله كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، يعني سد الصنم من الأصنم في طريق من الطرق، هذا الصنم في طريق من الطرق، ما يجعلون أحد يمر من عنده حتى يقرب لصنمهم شيئا ما. ما يجعلونه يمر فإذا مر وقرب تركوه وإذا أبى أن يقرب قتلوه فمر هذان الرجلان فقال لأحدهم أقرب قال ما معي شيء أقرب أنا فقير ما عندي شيء قالوا له قرب ولو ذباب فقرب ذباب قرب ذباب تقربا إلى صاحب الصنم هذا ماذا فعل بهذا التقرب كفر وأشرك قرب لغير الله والتقريب والتعبد لله وحده فهذا تعبد لغير الله بذبح الذباب والعياذ بالله فخلوا سبيله لأنه قرب ذباب الآخر وكلاهما مسلم الآخر قالوا له قرب ما قال ما عندي شيء قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله قالوا له قرب ولو ذباب قال ما أقرب فعصاهم فتسلطوا عليه وقتلوه قتلوه إلى الجنة شهيد والآخر تركوه وإلى النار والعياذ بالله وهكذا طريق الجنة محفوف بالمكارح وطريق النار محفوف بالشهوات ما تشتهيه النفس يرى أن من أبناء الشيخ المعلف الإمام المجدد شيخ محمد عبدالحاب رحمه الله كانت مرت في طريقها وهي مسافرة وكان فيه مثل هذا يعني طريق محجور ما حد ينفر حتى يقرب فطلبوا من قائدها ماسك ب البعير يعني يقرب قال نقرب ترابا في وجوهكم فرفعت صوتها رحمه الله وقالت لا نقرب ولا تراب لأن الذي قرب ذباب دخل النار فكان عندها من معرفة التوحيد وتحقيقه ما جعلتها ما تصبر على ما قال قائدها في قول نقرب تراب في وجوهكم قالت ما نقرب ولا تراب لأن كلمة القائد كانه يقول قرب تراب وهو قصده سبهم واحتقارهم لكن قالت لا لا نقرب ولا تراب لأن التراب أغلى من الذباب والذي قرب ذبابا دخل النار لا نقرب ولا تراب فهذا الذي أبا أن يقرب ضربوا عنقه فدخل الجنة فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة قاطبة بأن المرء لا يحقر العمل السيء وإن قل فقد يكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله لأنه كفر بالله هذا الذي قرب ذباب كان مسلم فكفر وهذا الذي امتنع عن تقريب الذباب قتلوه فأصبح شهيد فكان من أهل الجنة ودخل الجنة يؤخذ من هذا في حالة الضرورة والأمور التي يضطر لها الإنسان لا شك أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء فإن الله جل وعلا يعذره كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا أكره الإنسان على شيء فإن صبر وتحمل الأذى فذلك نوع من أنواع الجهاد وإن استجاب لهم مع اطمئنان قلبه بالايمان فلا ضير عليه ولا لو لكن ايهما افضل الصبر وتحمل الاذى والمصيبة ام الاستجابة والتخلص من الاذى الاستجابة ظاهرا اما باطنا فيحرم ان يستجيب قال العلماء رحمهم الله هذا لا يخلو إن كان في استجابته ضرر على الإسلام والمسلمين فالأولى له أن يستجيب ويتحمل الأذى وإن لم تكن في استجابته هذه ضرر على الإسلام والمسلمين فلا بأس عليه أن يستجيب بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان وجعلوا من هذا النوع مثل حبس الإمام أحمد رحمه الله وضربه وأذاه من أجل أن يقول بخلق القرآن فالإمام رحمه الله له عذر لو قال أو لو تأول كما تأول غيره لكنه رضي الله عنه ورحمه أبى أن يقول خشية أن يضل الناس قال ما هذا؟ يعود إلي نفسي وحدي وإنما يعود إلى الناس سيأخذون مني فأكون سببا في إضلالهم لتسلم نفسي من العقوبة لا أخلي أتحمل الأذى وتحمل الضرب ولا أضل الآخرين والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي متأثر وقال أخذني المشركين وما زالوا بي حتى أسمعتهم كلاما فيك ما أرضاه يعني طاوعتهم وقلت لهم ما يرضيهم فيك يا رسول الله قال كيف تجد قلبك يعني إن معهم قال لا قلبي مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعدت إذا أخذوك واضطروك أن تقول قول مثلا فاستجب لهم وقل لتخلص نفسك فالمرء إذا ابتلي بشيء ما وهو لا يطيق يعني فيه مشقة تحمله وصبر عليه فاستجاب للمخالف وقال ما يرضيه لاجل أن يسلم من هذا الأذى بشرط أن لا يتعدى الأذى للآخرين فإنه حينئذ يكون معذور كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا الحديث فيه تحريم التقرب لغير الله جل وعلا بشيء ما وإن كان زهيدا لأن الذباب ما يتقرب به لكنه أرضاهم وأعطاهم ما يريدون وتقرب بالذباب لغير الله ف قتلوا فتركوه يمر فهلك بسبب هذا لأنه استجاب لهم وارعوى معهم ولم يقل ذلك على سبيل التخلص ونحو ذلك وإنما هم ألزموه فمطلبهم سهل بالنسبة له يعني استشعر أنه سهل هذا المطلب فقدمه راضيا به غير غير مكره افسه او شاعر بالإكراه وانما مستجيب ويقال ان بعض تلامذة الشيخ رحمة الله عليهم وهو يدرسهم التوحيد ويردد عليهم ويذكرهم به في كل حين قالوا يا رسول الله يا ايها الشيخ التوحيد فهمناه وعرفناه فانقلنا الى احكام اخرى وامور فقهية ونحو ذلك قال لا بأس يكون خيرا ان شاء الله فاستغفلهم في بعض الايام فقال انا اين صاحبكم فلان قالوا مريض قال علمت انه وقف عليه طبيب شعبي فذكر علاجه شيئا يسير قال والحمد لله خيرا ان شاء الله قال انه قال ديك يذبح ولا يذكر عليه اسم الله جل وعلا وانما يذبح لعجل كذا زعيم من زعماء الجن ويبرأ المريض هذا قالوا هذا سهل أديك بريال أو نصف ريال ويشفى صاحبنا سهل فالتفت إليهم رحمه الله وقال هذا قولكم وهذا معرفتكم للتوحيد هذا الكفر بالله جل وعلا كيف تقولون انقلنا من التوحيد عرفنا التوحيد هذا الكفر وهذا الشرك الأكبر إذا ذبح الديك او الدجاجة او ما هو اقل من هذا على غير اسم الله جل وعلا تقربا الى زعيم من زعماء الجن او كاهن او ساحر او شيطان كفر البرء بالله تبارك وتعالى واصبح بشري كافر فحثهم رحمه الله على دراسة التوحيد بتعمق وأن يقولوا فهمناه وهم لم يفهموا ففهم التوحيد مطلب نفيس لمن وفقه الله جل وعلا وأدركه وعرفه يسلم به من شرور كثيرة ومصدق هذا من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه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 مخافة أن يدركني يعني إذا ما عرفت الشر قد أقع فيه والآخر يقول علمت الشر تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فالمسلم يحذر أن يقع في الشيء الذي يخرجه من الإسلام وهو لا يشعر والشيطان اللعين يحرص على إخراج ابن آدم من طاعة الله جل وعلا بأي وسيلة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل احرمت من مطار الرياض وصعدت